أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ اسْلُوها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّنَا نُجْزِي الظَّالِمِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ لاتن و نعيم فاكهين بما اتهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وَزَوْوَجنَهُمْ بِحُورد نيد وََّذينَ آمَنُوا وَاتَّبَعتْهُمْ ذُزِيَةُهُم بِإِيمَانٍ أَحَقُناَابِهِم أَْحَقُناَا بِهِمْ, بهم ذُزِيَتَهُم وَمَاأَلَت نَاهُم مِن عَمَدِهِم مِنْ شَييد كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ رْهِب وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَغْوِي فِيهَا وَلَا تَكْثِيب وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُنَّا قَدْ لُفِئْنَا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَن الله عَلَنَا وَوقانَ عَذَابَ السَّمُود إِ كَُّا مِن قَدَدُ نَذُرُود إِهُ هو الْبَرُور الرحب فَذَكِ فَمَا أَن تَ بِنِعحمَةِ رَبّكَ بِكَهِنِ وَلَ أَمْ يَقولونَ شاعِرٌ نتَرََّسُ بِه رَيبَ الْمَنُود وَتَرَبَّّ صُوفَإِ مَاكُم مِنَ المُتَرَِّ صد